الله من الرجيم. بسم الله من الرحمن ش ا ل ر ج ي م بسم الله i n سلام هي حتى مطلع الفجر ِ ن <تصفيق> َّ ا أ َ ن ز َ ل ْ ن َ ا ه ُ في ِ ليلى َْ انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر سلامني حتى مطلع الفجر صدق الله